ك ل أمر س ل ا م هي ح ت ى م ط ل ع ا ل ف ج ر